مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يقولوا مهما يعدةوا انت قلبي انت وو بس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهمز مهما يقولوا مهما يعيدوا انت في قلبي انت وبس كل كلامهم مش هيقصر وانا ولا حب بعيد ولا هتغير يمكن حتى حقرب أكتر مهما يحول الناس بالعكس كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حب بعيد ولا هتغير يمكن حتى حقرب أكتر مهما يحول الناس بالعكس حبنا جوا اللبنا بيك مهما يحول يطفو الشمس مهما يحاولوا يطفو الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يحاولوا يطفوا الشمس I dream of you, and I لهي لهمون الناس على حبي لها عايزين ياخدوه من قلبي لهي لهمون الناس على حبي كل كلامهم مش حيقصر وانا ولا حبعد ولا حتغير يمكن حتى حقرب أفتر مهما يحولوا الناس بالعكس ونا ولا, غير ولا غير يمكن حتى حأقرب اكتر مهما يحول الناس بلعت حبنا جوا اللقنا بيكبر يحول يطفو الشمس يحول يطفو الشمس مهما فكروا بكتير بيني وبينك حب كبير أكبر مايفكروا بكتير ده اللي ما بيني وبينك كان في السماء متقضى لازم كنت ححبك مهما لو أنا حتى في آخر يوم من عمري كنت حاجي لك برضو يا قدري حتى في آخر يوم من عمري كنت حاجي لك برضو يا قدري كل كلامهم مش حيقصر وانا ولا حد بعيد ولا حتغير يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحولوا الناس بالعكس كل كلامهم مش حيأث لك وانا ولا حب عيد ولا هتغيا يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحولوا الناس بالعكس حبنا جوى ألبنا بيكبر مهما يحولوا يطفوا الشمس مهما يحولوا يطفوا الشمس مهما يحولوا يطفوا الشمس مهما يحولوا يطفوا